اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيغ المغضوب عليهم وفضالين آمين آمين الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخيا. وكذلك ناجز المجرمين لهم من جحنم ومنان لهم من جحنم من ومن فوقهم غواش وكذلك نجس الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلق نفسا إلا وسعنا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل يا تجري يا تحتيم يا تحتيم الأنهار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل من ونودوا تلكم الجنة ونودوا تلكم الجنة تؤهلتمها بما كنتم تعملون. Ana da ashabul cenneti ashabanla. Hakkı da ve ma قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبرونها عواجا مكافعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجالي وعلى الأعراف رجالي كل بصيماهم.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 تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأحراف عجالين قَالُوا مَا أَوْلَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا أَنْتُمْ تَنَسَّكْتُمْ أَغَآؤُنَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدَخَلُوا وُجُوهٌ الجنة لا خوف عليكم مَّرْضِيَّةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ An afiz alayna min almai, min وانتخذوا دينا لهوا ولعبا الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِآيَاتِهِ إِذْ جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هل ينظرون إلا تأوينه يوم يأتي تأوينه يقول الذين نسروا من قبل قد جاءت عصر ربنا بالعق من فَيَشْفَعُونَ لَنَا فَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ لِعِندِ فَنَعْمَلُ غَيْرَ النَّبِيِّ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم بهم تلك آيات الكتاب المبين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 إنه كان من المسلمين ونريد أن من الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواهفين ونمكن لهم في الأرض ونخاف عون وهمان وجنودهما منهم وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا هادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل, فرع... فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت المرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخنه ولدا وهم لا وَأَسْمَعْهُ قَوْلَ مُوسَىٰ ۚ إِنَّ مُوسَىٰ قَارِعٌ وَإِن كُنْتَ تَمَدِّيهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَيْكَ قَانِبًا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَقَالَ لِنُخْتِئِ قَصِّي إِنَّ فَمْسَاوَتْ عَنَابُهُمْ وَهُمْ يَشْكُرُونَ عَلَيْهِ الْمَاضِعَ إِنَّ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وهم لكم نَاصِحُونَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَقَالَتْ إِلَى اللَّهِ كَذَٰلِكَ يُرِيهِ اللَّهُ كُلَّ ولا تأسن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بدغ أشده وسوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فدخل المدينة على حين غفلة من أغلها وَجَذَفِينَ عَرُجُ لِينِ يَلْتَقَتْ يَقَاتَتِ لَا نِعَادَا مِنْ شِيعَتِهِ وَنِعَادَا مِنْ عَدُوٍّ فَأَسْتَقَاطَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٍّ فَوَكَسَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ نِعَادَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إنه لكم الْعُذْمُ إِنَّنِي أَعُذُ مِن ضَلٍّ لِإِنِّي ظَنَنْتُ نَفْسِي فَاغْنِ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ عَلَهُم بِمَا آنعْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَمِيئًا لِلْمُجْرِمِينَ فَاصْمَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَعَانَ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قال لهم موسى إنك لغويهم مبين فدما أن أعد أي يبطل الشميل الذي وعدوه قال يا موسى قال يا موسى أتعيد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أتكون تكون دمارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين وجاء أرجل من الأمس من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتبعون بك ليقتلوك فاحرج إنك لمن الناصحين فاحرج من أخائف إن يتعقب قال رمي ننجي من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقُرُوءُ أَمَدّ يَنقُولُ أَسَرَّ رَبِّي أَيَّانَ هَذِهِ السَّاعَةُ أَسْمِنِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدّ يَنَغَد عَلَيَّ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ مُعْتِينٌ تَزُودًا قال ما خطبكما قالتانا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رمي إني لما أنزلت إلي من خير فقيه فجاءته إحداؤما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لها فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين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 لعلي آتيكم منها بخبر أو جثوة من النار لعلكم تصطنون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا عَاتَتْكَ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَنَّاهَا مُدَمِّرٌ وَلَا مُدَمِّرٌ ولا وَلَمْ يُعْقِمْ يَا مُوسَى اطْمَئِنَّ وَلَا تَخَفْ إِنِّي إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۖ يَدَكَ فِي دَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء واضُمُّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ بِذَلِكَ الْقُرْآنَ نُنَوِّعُ بِكَ بِذَلِكَ الْقُرْآنَ نَمُرُّ بِكَ إِنَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالُوا إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِرُّونَ وَأَضْحَى مِنِّي لسانا فعرس لهم عين أعين صديقاني إني أخاف أيك أن الغانبون قال سأل شل عضلك من أخيك ولنجعل لك ما سرقنا فلا يصلون إليكما بآياتنا وما ومن يتبعك ومن, اتمع ومن الغانبون فلما جاء وَمُوسَى سَمِعَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ عَلَّمْنَاهُ لُغَاتٍ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا مِنْ عَذَابِ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ اعْلَمْ بِمَا جِئْتُ مُنذِرًا عَادٍ من وَمَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ دَار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله الغير فأوقنني يا مامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَغْرِيًا أَوْ ضَنُّوا ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَّلْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَظَاهَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَا يُنصَرُونَ وَأَتْمَعْنَاهُمْ فِي هَذِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَمِنَّا نَقُولُ الْأُولَى مُصْطَرِيْعًا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِنَانٍ بِالْقَوْمِ إِذْ قَالُوا إِنَّا هُمْ سَنأْمَعُ عَمَاكُمْ وَمَا كُنْتَ مِنَ ولكننا أشرفنا فتتطالع عليهم العمر وما كنت تثويا في أهل مدينا تتنو عليهم آياتنا تتنو عليهم آياتنا وما كن ما كُنْتَنِبْ بِجَانِبِ الطُّوْحِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَا كَرْحْمَةً لِرُمْ بِكْ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْرِكَ لَعَنَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَلَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا سألت إلينا وصلنا فيرتمع آياتك فنتمع آياتك ونكون من المؤمنين. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْأَمْنُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا أَوَلَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسَى أَوْ أَنَّهُ يَكْفُوهُ مِمَّا أُوتِيَ مُوسَى من قبل قَالُوا إِنَّ سِحْرًا تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ الَّفَاتُونَ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُ مَا ٱتَّمِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَدِيمُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَتَّمِعُونَ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّمَعَ غَوَاهُ مِنَ الت... ف... وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّبَعَ بغير بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّانَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِالْيُؤْمِنُونَ وَإِذَا يَتَنَاءَ عَلَيْنِمْ قَالُوا آمَنَ بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِعَ أَنْبِيَائِنَّا إِنَّا كُنَّا مِنْهَا قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَلَا عَاقِبَةُ يَقْتُوْنَ أَجْرَهُمْ عَوَاتِينِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا عَصَوْنَهُمْ وَاِذَا سَمِعُوا لَغْوًا وَأَعْراضًا وَقَانُونَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْوَانُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي جَانِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتغى هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِقَوْمٍ مَا آتَاهُمْ مِنْ نَبِئٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَنَهُمْ يَمْتَدُون اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ مستوى على العرش ما لكم يا دوني ونيو ولا شفيعا فلا تذكرون ينبع الأمر من السماء إلى الأرض ثم يحج ثم ي يَحْجُو إلَيْنِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْنُدُونَ دَالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ دَالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّغَالَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خلقه وبدأ خلق الإنسان من قين ثم, ثم جعل رسله من سنارة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم إنهم كافعون قل يتوافكوا ملك الموت الذي وُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو تغائر المجرمون نكسوا سيع قم بنا وسمعنا وسما قم بنا بصلا وسما خذ عنا عمل ولو شئنا لأتينا كل نفس مداها ولكن حق القول مني وداكن حق القول مني لأمن النجاة إنما من الجنة والناس أجمعين فذوق بما نسي يوم قوم أيوم قوم هذا إن نسيناكم ودوّع ذاب الخلد مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بنا خروا سجدا وسبحوا بعمل ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رسقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون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 ذمم اي منها منا فيها وقيل لهم ثقوم ذقوم عذابا ان الذي كنتم تدبكون وانا نذيقنهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر مآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المُجَعِّمينَ مُتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا يَكُونُ فِي مِغْيَاتٍ فَلَا تَكُونُ فِي مِغْيَاتٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ بِاللِّقَاءِ واجعلنا هودا لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إنا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 أفلا يسمعون أو لن يعو أن نسوق ما إلى الأرض جز فنخرج بني زرع تأكل منه أنعامهم وأبقسهم أ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 فأعرض عنهم وانتضر إنهم من تضرون ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحد أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الحمد لله الذي تضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي عدد ما أحصى كتابه الحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا عضيت ولك الحمد بعد الريضى الحمد لله الذي بلغنا بلغتنا أول ليلة من شهر رمضان الحمد لله الذي بلغتنا آخر ليلة من رمضان الحمد لله الذي أعنتنا على الصيام والقيام اللهم لك الحمد إياك نعبد ولك نصلي ونسد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجند بالكفار والحقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم تارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن يديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آطيت وقنا واصف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يحس من عاديت ونا يبل من وانيت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوم إليك اللهم قسم من خشيتك ما تحول مني بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تملغنا به جنتك ومن اليقين ما تنون به علينا مصائم الدنيا من بأسمعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل ملوارث منا واجعل ثأونا على موظلمنا ولا تجعل مصيمتنا في ديننا ولا ت واجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة دارنا وقررنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سينا بسينة الإيمان واجعلناهم هداتا مهتدين. مهتدين خير ضالين ولا مضنين اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا عاقبة في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إصمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة الذي فيها معادنا وجعل الحياة لنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذنبانا وساقينا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم آل بسم الله والعز كلنا بالظفر وجعلنا عند الجزاين من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البنااء من الصابين اللهم وفِرْنِ أَبَائِنَا وَأُمَّاتِنَا اللهم اغفر لآمائنا أماتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافرهم وعفو عنهم اللهم ارفع قدرهم ويسير لهم أمورهم اللهم ارسقنا البرميج وارحمهم كما رمونا صدارا اللهم ارحموا كما رحمونا وأسعدهم كما أسعدونا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك من رحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم وعفو عنهم واكرم لسنهم ووسع مدخنهم ورسلهم من ماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما يلقى الثوب الأبيض من النس اللهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم يا رب العالمين لا إله إلا الله ما عصيناك إذ عصيناك ونحن مستمينونك بعذابك ونا مستقفون بمراقباتك ولكن غرنا طول نارك فيا الله سترك المنخى علينا فما من عذابك ينقذنا وبحفظ من نتعلق إن قطعت عملك عنا أمرتنا وبعدنا لم يزدد الوسد و ونأيتنا لم يأتمر اللهم لبيك وسعليت والخير كل مين يليك اللهم أتقى قابنا من النار وفي آخر ليلة من رمضان عاتقنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا من النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم لا يخرج هذا شهرنا إلا وقد عتق مقابنا من النار اللهم يا لا يخرج هذا الشيء إلا وقد اعتقت رقابنا من النار اللهم إنك اللهم اللهم لا نعلم أن ندرك شهر رمضان العام القادم أو أنك قد توفنا اللهم فتوفنا في موضع تحب أن تعانى فيه توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراعمين اللهم هذا شهرنا اللهم نحن نودع شأننا على تقصير منا وقد الذنب فيه قليلا من كثير وقد لحنا مطايانا مما بك سائمين فتقمن اللهم صيامنا فتقمن اللهم صيامنا وقيامنا وصلاتنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا صالحة يا عم العالمين واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم اللهم إن كان في سابق علمك أن جمعنا في مثل هذا الشهر فماركنا له فبارك لنا فيه فضرك لنا في اللهم وإن قضيت بقضى هذا هو اخر شهر لنا وهذا السنة هو اخر حياتنا فاسغفر رحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على وجمعنا دميعا مع أبائنا وأمهاتنا وأسواجنا في جنات النعيم واجمعنا جميعا في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم فرج هم المحلومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا Allahumma jibrukus wa wa da'i اللهم اجب قسرا قرونا على ودع شهر رمضان اللهم اللهم وجمعنا جميعا في شهر رمضان لسنة القادمة يا رب العالمين اللهم اعد علينا رمضان عواما عديدا وأزمنا مديدا ونحن, ونحن في خير وإيمان صحة وإحسان وطول العمر يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيت، ولا ضلا إلا هديته ولا مظلما إلا انتصرت له ولا داعية إلى سمينك إلا ثمته وسددته ولا مجاهدا في سمينك إلا نصرته ولا حاجة من حوائد الدنيا والآخرة هي لك رضولنا فيها صناة إلا أن تنعنا قضائها ويسرتها لنا بوحدة التي كري يا ارحمين أرحم اللهم يا من بنا عفو تعب العفو اغفر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك يا الله طول عُمرنا وصح الحد وصح حد ساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا أقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أنصر من أصر الدين واخذل من خذل الدين وأصر عبادك الموحدين المسلمين المجاندين في كل مكان يا رم العالمين اللهم أنصر لإخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أنصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم نسأل إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي نيبيا وفي أفغانستان والعراق وخصوصا في وخصوصا في فلسطين وخصوصا في فلسطين اللهم ارحم ضعفهم اللهم جبر كسرهم وتولى أمرهم واحقم دماءهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم أضع جاعرهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم أغنهم من فقرهم اللهم أغنهم من فقرهم اللهم إننا نسلق في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان أنزل علينا وعليهم من فيض رحماتك اللهم أنزل علينا وعليهم من فيض رحماتك وأنت عمنا جميعا برحمتك الذي واسعت كل شيء اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مرفوح وعمل متقبل مبرور وتجاوة لن تمو ودعاء مستجابة مقبول يا عزيز يا غفور اللهم, اللهم جعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تنعل فينا ولا منا شقي يانو ورا محرومها اللهم هب للمسيئين منا للمحسنين اللهم هب للمسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الفائسين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين والفائزين اللهم اجعلنا من العيدين والفائزين اللهم اجعلنا اللهم لا يخرج هذا الشهر إلا وقد اعتدت قومنا من النار واجعلنا من الفائزين يا هم بالعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار توفنا مع أنبيائك والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقاط حاجاتنا وكفر سيئاتنا يا رب العالمين اللهم غادى دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول لنا ولا, ولا وقوة إلا بك عند حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفى Allahü Vüla, Vüla, Vüla, Vüla, amal puasa kita serta seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang suci sebagaimana bayang bapak dilahirkan amin ya rabbal alamin semoga Allah jami'an ma yuhibbu Allah wa sallallahu alaina Muhammad ana diyim sahbiyacumain takabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum aizin 'am antum bi